يسألون عن الله إلا الذي قم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألا نجعل جعلنا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النهار مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِذَابًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا The <tries> Lord It's summer وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء للمتقين مفازا حبائق وأناب وكوانب I'm so the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 وما قدمت يدا ويقول الكافر